وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واغفلا في الليل والمهار وما أنزل الله من السماء من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 بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثين يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصره مستكبرا كأن لم يسمعها تَتَشَيَّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ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 رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَنِيمَ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, ولتبتغوا من فضله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 قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يُؤْثِرُونَ لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ يَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم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 إِ رََّكَ يَقَض بَنَهُم يَوْمَ القَامَةِ فِي مَا كانَوا فِيهِ يَقتَلِفُون سُمَّ جَعَمَاكَ على شَرعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعَهَا فاتبعها وَلَا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض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 ndajjalahum kaalathien aamanu wa amilu ssalihat ndajjalahum kaalathien aamanu wa amilu ssalihat ndajjalahum kaalathien aamanu wa amilu ssalihat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 اَرَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا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 ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعا هل يوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.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 لا عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا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 اتخلتم آيات الله هزوا وغروتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض بِاللَّهِ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ